واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتام أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتموا ألا فِي في اليتام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وارباع فإن خفتموا ألا تعدلوا فواحدة نوما ملكة إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا